بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرف وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون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 وَفِيهَا أَرْضٌ بِقِطَعٍ مُتَجَاوِرَاتٍ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُقَضِّبُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ مِنْ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 تِلْكَ بِرَبِّكَ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِّنكُمْ مَّن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَشَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَةٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ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 وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعب بحمده والملائكة من صيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق ويجادلون وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ إِلَى الْيَمِّ وَسَاحَةٍ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا في ضلال ولله يسجد من فِي والسماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخلتم من دونه الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بثغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينقل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 وَالَّذِينَ لَا يَصْرِفُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا فِي الْخُضُوعِ وَأَوَّجَهُ وُجُوهَهُمْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا جَاءُوا وَعَلَى لَا يَسَوْ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ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 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويبدل وفرحوا في الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا نتاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء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 قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زهين للذين تفروا مكروم وصدوا عن السبيل ومن يضلغ الله فما له من هذا لهم عذاب في الحياة الدنيا أشط وما لهم مِنَ الله من واق مثل الجنة التي يوعد المتقون تجمي من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النهار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 وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه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 أَ دن وَغينَكم وَلَ ع د